ബിസ്മില്ല അർബമ വൈനഹ ഇവ അജലിം മു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 ൂനി വി ഹരത്തിന ഇമ സ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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مبين. قُلْ أرايتم إن كَانَ വമ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ കത്തുവംബനി بَنِي ഈ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 ീൻ ഇന്നല്ല ദീന പാലൂറബുല്ലാഹുസു മസ്താമൂലു اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرهفا ووضعته كرها عملته امه كرهن ووضعته كرهن وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني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 اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدوا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِيدَانِنِي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ ഹീസഹീരുവലീൻ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 ولكل درجهات مما عملوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون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 قالوا اجئتنا لتافكننا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون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 تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا تَرَى إِلا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم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 ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها بار بلغوا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون